وَكَذَلِكَ مَا أَسَلنَ مِنْ قَبَلِكَ فِي قَرِْييَةٍِ مِن نَّذيرٍ إِلَّا قَالَ مُرَفُوهَا إِلَّا قَالَ مَُْفُهَا إِ وَجَدَنَ أَبَ أَنا عَؤُمَّ Quan وَإ على အثib مقتذُ